لا يغلق فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير أما بعد إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة غلالة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 تكون في الاسم المخرج مع التكسير كالمبارع لذلك خالق عليه ناصر بنقصب آخره وينوب عن فتحة الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة خاصة وينوب عن فتحة التسرة تكون علامة النصب في جمر علامة السالم فقط وينوب عن الآاء يكون علامة النصب في المثنى وجمر البكر السالم وفاق بينهما أن المثنى ما قبل لها مفتوح وما بعده مكسور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 اسم المصرف اسم المفرد المصرف وجمع التكسير المصارف وجمع بنات السالم مطلق واضح اما اسم المفرد وجمع التكسير وجمع بنات السالم فكلها شبكه تعريفها فقط جدنا قيد وهو المصرف المصرف ما معنى المصرف أي الذي يقبل الصرف ما معنى يقبل الصرف أي يقبل التدوين بمعنى يقبل التدوين على عليه الغضب ما لازم حاله واحد، صح؟ هذا المعرض على قسمين، متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن.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 من ضمنه الى من تلي الى جن هذا التغير يا يا من ضمنه نقول من ضمنه الى هذا التغير خلناه نسميه متبق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 شاهدوا؟ الآن سلاعي ما تأكل أمكان فتلا يأكل كل ذلك سلاعي وضح هذا سحبي كلمكين ها؟ قبضي وغير كلمكين متبكين وضحى ماذا يعني ما من قبل إلى مكين فإن الكسرة والتنوين فهو متمكن أمكان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 قادر لكن ليس الى تلك لا. اللغه لأن... لان يقبل كل انواع تغيراته قبل بعضها مفهوم <تصفيق> واضح القصد واضح الى هذا المستوى الى هذا التعبير واضح, واضح ال... مفهوم ما يشاء غير تمام طيب تقول هذا من اسم المخالف جلست في المسجد تعالى في بيوت ألنى الله أن ترفع في الله أن ترفع ويرك فيها في بيوت بيوت ماذا جمع تفسير بيت بيوت جمع تفسير سبق معنا ولا لا ؟ مفهومة مفهومه طيب جمع المؤلمة السابقة أيضا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 نقلت الدرسة إلى المؤمنات وهكذا يكون مجهورة وعلى الجديد تصبح من شر النفاثات في العقل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق اذا مقبة ومن شر المثاتات مجروه بالإضافة وهذا الجظيم التصر أعسى ربه ربه انطرق كنا أن يبجله أزواجا خيرا من كنا مستماكب لكن هنا نصور لنبدل من أزواجه أزواجا من نصور واضح؟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 ويسماء الخبصه الله قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا الله على ما عاهدوا عليه قوله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وقوله تعالى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 نعم، لكن أهدي الضاطل يقلبون الحقائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ساعدك أن يتصدق لكل مالك قال ما عندي ورطة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر ورثتك ورطتك كعندي اللبت أغنياء حين أنتظر كهم يتكففون يتكففون النساء وإنك ما تصدقت صدفة الحل تمتغي بها وجه الله إلا كتب لك منها صدق حتى اللقمة يضعها الرجل في فمراهة يعني في فميا يؤكدها هذه تعتبر منها صدق جاء تغى بذلك وجه الله استحضرونية التفضل نعم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 سلم على حميها أو سلم على حميها أو على حميه أو حميها واضح إذا الياء تكون علامة للخوض في الثنى ونبتر السالم واسماء خمخة فلس رم أخاذي للإله الرحيم، السلام فنور فيه يا اخوانا والاحسن ان لو طالش ليسي او صحيح او هادئ اليوم طيب ما من الله ما لدي اشكال واما الفتحه وما ادركنا من الفتحه فتكون علامة الخضي في نسم الذي لا ينصيف. هذا الاسم الذي لا ينصيف في حكاية طويلة. ما هو الاسم الذي لا ينصرف تكتب الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان إهداهما ترجع إلى اللفظ والإذن ترجع إلى المعنى إسم الاسم والاسم ينصر لا ينصرك هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان إهداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى تمنعه من الصوفين ما قامت فيه إلتا أو ما قامت فيه إلا تقوم مقاما إلتا أو ما قامت فيه إلا تقوم مقاما الإلتا الله ما يشاء خير ماذا يريد من الذي وظا أنا تتم أنا تتم اليوم. ما يا شيخ. أتى لك أتى لك رقم تا. تا هذا. هذا الرقم هذا اللي عندك. أنت أنت تشتري بالرقم هذا سفرة جوستين. هذا رقم جامد هذا. لا انت اتصلت بياسفر هلوستين طيب ورقمي انا ماذا يرى ها ماذا يرى ماذا يرى نصنع. وقام وفيه علة تقوم مقام علة وفيه علة تقوم مقام علة. تنتقوم. طيب. عيد أعدل... تعرف؟ فيسمى الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان كان فرعية ترجع إلى اللفظ والآخر ترجع إلى الناس. هو أي؟ هو الاسم الذي الذي اجتمعت فيه علة. تنتقوم. الذي أشبه الفعل. جيد. في وجود علة.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 وnite <تصفيق> هذا الاسم الذي لا يصير أشبه الفعل من حيث ماذا من حيث أنه فيه علتة العلتة في الفعل موجودة الفعل مشتقل من لسم والفعل يحتاج إلى الاسم الفعل مشتقل من الاسم أي مأخوذ منه لأنه أصل الفعل والمصدر المصدر الفعل من المصدر كما يأخذ من اسم الفاعل أيضا من اسم الفاعل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 قوم لنا هو زي فاي ليه انتم ما كنتوا بارد طب انا مين جبنا مين الضرب؟ جبنا مين بالضبط هذا ديما الضرب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 وزيادة يدل على الشيء وزيادة ضرابة في الماضي يدل على الفعل وعلى زمن الماضي فدل أن هذا قرع من هذا لأن هذا وصل واضح الكلام مفهوم يعني نبحث هذا التمثيل هنا هذا الخشب من أين نقول أصله شجر شجر في الصالح في أصله المادة الباب فيها اصل الماده انتظامها وروائدها ما هو هذا باب غيره هذا هذا يدل على الحدث نفسه يعني المعنى المتخيل في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 شو هذا صعب جدًا هو النطق لا أدري جاه وضع هذا فا إذا هذا أصل هذا فرق قلنا عينتين فعين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 فرعانا فكان فرع من حين الزمان سيبتم الان ولا ها ناسي هنا لما نقول ضاربا احتاج أن نتم الملهم فنقول ضاربا زيد ضاربا زيدنا عم ربنا هذا الفعل لما قلنا احتاجنا أن نتم الكلام عندما احتاجنا دام هذا احتاج إلى هذا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 هذا اصل وهذا فرع من حيث المعنى من حيث المجلول من الذي تفهمه نفهم أن زيد يحتاج الضرب الضرب يحتاج إلى فائد يحتاج إلى فائد ما لم يحتاج إليه فهو أصل له يسترج عليه ما لم يسترج عليه إذن فهو في نسبة له الضرق وهو نعم يا سيدي. غير لا باس شاء الله هذا هذا لا هذا نحيد الظفر هذا الحيد الظفر واضح هذا مع لا مع لا لا مع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن نحيد المعنى يحتاج لا من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الاسم شبه الفعل ولا لا شبهه ولا لا ما لم يشبهه الفعل تدخل عليه الكسر يدخل عليه التنوين الفتحتين والكسرتين يعني لا تدخل عليه صح القائده لا اشبه شيء ها خاضية وصفة خاضية أصادق وحكمه أو حكمه هذه القائمة صح؟ ما أشبه الشيء خاضية حكمه خاضية حكمه حكمه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 نعم لا سأولي <تصفيق> واضح الآن نبدأ ونبدأ واحدة الآن واحد. الان نأتي ونقول هذه العلتي ما هي بعد ذلك الأمثية. أما الذي يرجع بالنسبة لي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 يال ألف ونور ولا ألف, ونوم. ألف ونوم.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 وحمزة ونحوها واضح اسمه المسم... اسمه يعين مسمى مطلقة علامه كجاثر وحرنفا وواشق وعدم وفرن واضح هذا نفهم العالمين الآن أما الوصفية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 للف ومعنى من هيدا المعنى هي مؤنثه ولا لا نعم. ومن هيدا اللغه نعم. في ثاني هذه ومثاله زينب هذا مؤنث حقيقه ولا لا نعم. لكن اللغ هل يوجد ما يدل ثاني هذا مؤنث لفظا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 هذا مؤنة لفظا لا معنى هذا ما اجتمع فيه علم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 ايوه ممكن نسمع شيء ياتي في نعم واضح هذا ما يقصد بالعجمه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 من لا يحسن العربية <تصفيق> واضح؟ من لا يحسن <تصفيق> العربية هذا التفريق نكتب هذا التفريق نعم السلام ها؟ كم الحق طيب بناء أتصل بك مش مشكلة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 وبعلى بكة مباضح حضر موت. هذا هو التركيب ما فهو التركيب رابعا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 كل كلمه توجد عليها التاء والعلم واللاء فعندها فيها المضارع فيها الماضي حميده صح على وزن سيدنا الوزن سيدنا الوزن جاء أحمد هذا اسمه هذا تقع على جانب كيف تقع على اسمه الوزن هذا <تصفيق> كل كلمة في العربية عندها بجانب هذا أي كلمة نصف نصف نصف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 وجود يلا يا موجود حتى موجود هنا ها جاي خلاص خليكم مكان الفاء دي شو وين ولدني اي خلاص ترى الان هذو مين جاب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 النيني هي مو مختار اه ها الطاء اصله موختار موختار عندنا فيتو يدخل شعر. في توصل فينا عالميا مع طارق موتش الان هذا هذا وجه هل هناك فعل بهذا في الوزن؟ لا. فيه ولا ما فيه؟ ما يوجد. الشاعر أَسَى لا يأكل ضرر و في فعل مضرب. مضرب مضرب إيش؟ مضرب اسم صح؟ إذا إذا كان ما عنده وزن لما نوزنه نبقى وزنه كوزن الفعل نحن نوزنه وزنه لنا وكيناه مفتعل هذا لن يوجد وزن الفعل عند الله يخذ هذا الاسم كم تخذ؟ ننتفه نصطفى وزنه لما وزنه كنا اللي هو مفتعل صح؟ هل عندنا فعل على وزن مفتعل؟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 Nous, c'est bien sûr, أين العالم؟ أين؟ أين؟ أين هذا اسم العالم. هذا هو العالم. ها؟ مكة. مكة. تعين المنطقة ولا لا؟ يعني العالم اسم شخص ولا اسم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 وكل واحد له ضوابطه هذا باب صلح خليك هنا بس وبعدين اطلعنا تمام نمشي نزيد مم. ده خلص سادسا ان يكون علما مع العدل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 فعل فاعل فعل فعل فعل, فعل ما فعل فاعل فعل فعل من فاعل الى فعل هذا اول ثاني فاعله إلى فعالي بالمجد فعالي وفائدة اللام بدون راجي المجد المجد فعالي فعالي فاء وعين وألف ولام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 لا لا مثل عليها اول عدد هذه صيغتهم فعال ومفعل فعال ايضا فعال ها فاعل نعم ها مع العالمية مع العلميه والوصفيه في هنا تصبح مثنى اي اي ما نعم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 الشيخ يشترط طلعت تكون مفرد الشيخ في في الأولى الشيخ العالمي, ها؟ في العالمي لا يشترط شيخ تكون مفرد في, في العمل لا دك على وجه سواء المفرد أو في كل لا 15 كريم محددة مجموعة قراب تنوي قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ. لا. خليه على من يرصيه معه خليه على من لا لزن حيث كثير كثير انتهى طيب ويمنع من الصرف أي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 ها؟ مابهي أعم مطبق عالم ولا ما عالم طيب مؤنث، ليس مؤنثا بالألف ولا بالغير طيب مرتب، أعجمي في زياد ألف النب في وزن الشاء فيه العدل، نعم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 لم تتلف قاعدا لمئزرها ولم هاولا اشقال اشقال البدايه فجمع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 أكيد أسمع ما تبي جدًا في يا بابا خلاص على كأعلى خمسة الخمسة أربعة ماينشروا ولا ما لا تزيد هنيش ماخذين كيس ربع ربع خمسة كيل وعير سلطة على ثلاثة وخمسة شبهين ها؟, خبرت ها كتبتم ولا ما كتبتم؟ من لم يكتب؟ الذي لم يكتب ما يسحبروا. اللي من لم يكتب؟ كتب. كتب. ها؟ ها؟ ما هذا؟ شو؟ كتب. كتبتها، كتبتها، كتبت. وانت ولا اخذ طيب فايلي مكتبش لا نسيت، المحاولة ماليش. ورقم ها؟ فيهم، مثال ما هو المثال مطلوب منك ها نصوب منك ها منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك الورقة؟ نصوب منك ها نصوب ها ها اكتبه، منك ها نصوب ليش ما؟ آه؟ ليش ما؟ nervi zii ormai vedete ce طيب. أكتب الخصم خلف عن خطأ ستنجل وراء خاصيك الغياب من محلوكي. ها, محلوكي. ها؟ محلوكي. داخلي داخلي, داخلي. زيد هو الغياب يسجل الداخلي عندكم ها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 ها. عربي أو كردي. حرامي حرام يقولون أصلو كردي. أصلو كردي.